استووا اعتدلوا تقاربوا سد الخلل استووا صفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومرزقناه ومرزقناه من نارز قد حسناً فهو ينفق منه سر وجره هل يستون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله سل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولا وهو كل على مولا أينما يوجهه لا يؤدي أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وللله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلب في البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا nemů, nešejem, a já في ذلك لآيات لقٰوٰءٌ يؤمنون والله جعل لكم بيوتكم سكن وجعل لكم وجعل لكم جنود الأعاب بيوتا تستخفون تستخفونها يوم ضعفهم ويوم إقامتهم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعرفون نعمة الله ثم ينقلون وأكثرهم الكافرون الله أكبر الله أكبر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 غير غضوب عليهم ولا ضالين لي ويوم نبعث من كل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 وَلَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ لِسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا ونصدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا, وجئنا بك شهيدا علىها نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين I said it.